إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا هذه أيدينا الضارعه رفعناها بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا خالق غيرك فنرجو وليس لنا رب سواك فندعو من يفتح الباب ان اغلقته من يعطي العطاء امنا عنه جودك واسع وفضلك عظيم الهنا ان ضرتنا فمن يقبلنا وان ضتنا فمن يقربنا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الجلال والاكرام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اننا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من كل لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك